بدت المعارك في شهور سقطت فارس كلها وبدت المعارك في الروم وسقطت الروم في 25 سنة يفتحون من غرب الأرض إلى شرقها من من المغرب إلى الصين ناس بدوا حفاة عرا ما كان عندهم شيء نحن الآن الته الشباب في الدنيا هذه بدأ الناس بالأفكار بدأ في الجدل بدأ في النقاش وأصبحنا أضعف أدل أمة اليوم تنطح في كل مكان بالملايين الموت والقتل وبمئات الآلاف في حين لو مات بس ولا كلب في أوربا قامت عليه السوء الإحداد علي والمسلمين يهتم بال وضحك ضحك يعني عينك عينك والكذب عينك عينك وتنحر الأمة اليوم في كل مكان والناس والله جيد كيف القضية لا مين ودي جيب واحد كان يتناقش معنا مجاهد الشوق نار كاوية ذقت منه عذابيا الكل يشكو حاله وانا سأشكو حاليا الشوق نار كاويا قد ذقت منه عذابيا الكل يشكو حاله وانا سأشكو حاليا وانا سأشكو حاليا الشوق نار يا ذقت منه عذابيا الكل يشكو حاله وأنا سأشكو حاليا أنا سأشكو حاليا لا تحسبوا على من الفلاح أو غنيا تحسبوا وجدي على هذه الحطام الفانية. أنا عاشق متحير والقلب فيه شفافية. أنا مولع بجميلة والنفس فيها صابيا أنا مولع بنحيلة. في الصيد نعم الداهياء الموت يكمن في الحشاء والثغر فيه القاضياء كم جندلت من صارم كم فرقت من حامياء يمنيتي بغيتي في الحياة رجائيا لكنني لا أشتهي أن نلتقي في زاوية أو نلتقي في روضة غنا قرب الساقية أنا بغيتي أن نلتقي في ساحة مترامية للحرب فيها صولة تصلى بنار الحامية حتى إذا حمى الوطيس وحان نزع ردائيا وخرجت وصل خسرية ترجو الجنان العالية ترجو الجنان العالية ومعي خليلتي التي قد أشربت بديمائيا حنى الوصال فروح. Ejibu haleye alaniya. Bıgamstı ha ve tabes ma şadet ve neğm وقضوا فما من باقياً محبوبتي هي من جنات أنعم بها من جان يا دا وهذا دابنا في كل حرب دامية. حتى إذا قضي الجهاد ورحت أنظر شانيا لا رحت انظر فإذا كمين للعدو بقرب دور باليا سقطت فيه مجندلا قد حان يوم وفاتي قد حان يوم وفاتي فرحلت للمولى القدير فأحسن لقائيه وقال لي أن تمرن الاعت رخيصه بغاليه افرح ولا تجزع فيا وهنائيا هذه أماني التي في قافيا وتلك حالي منذ أن ادركت اني عاليا فهذه الدنيا كظل حديقة مترامية, حديقة مترامية الشوق نار كاوية قد ذقت منه عذابيا الكل يشكو حاله ونفى